بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثل قم فأمذل وربك فكبر وذيابك فطرهل ورمز فهجر ولا تنم تستكسل ولربك فصفل في عن الكافرين ما يسير رمي يوم الخرب متوحيدا إنه فذكر قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نضر ثم بسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سوصله وما I don't know وَمَا يَعْلَمُ ذُنُورَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَانِ الْبَشَرِ كِلْنَا وَالْقَرَ و... وَاللَّيْلِ إِذْ أَجْرَرْ وَالصُبْرِ إِذْ أَسْرَرْ إِنَّهَا لَيْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلَّشَرْ لِمَنْ شَالَ مِلَكُمْ مَنْ يَتَفَدَّ مَا وكنا نخوم عن الخارطين وكنا نكذب الدين حتى أتى اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم